ارجع إليهم فلنأتي بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل وهم صاغرون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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون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 نجو آل نوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فان وأهله واهله الا نراتهم قدرناها من الغابرين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 وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ إِلَٰهَهُم مَّعَ اللَّهِ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ او ايَكْشِفُ السُّوءَ اوَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ